ماذا يفعل من لا يستطيع الصوم لدينا الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقون فديه طعام مسكين وقال المسعود مسعود رضي الله عنه يطيقون يعني يتجشمون وفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الايه فقال الشيخ الكبير والمراه الكبير لا يستطيعان الصوم فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا إذا نقول ال العاجز عن, العاجز عن الصوم سواء كان كبيرا في السن أو كان مريضا مرضا مزمنا لا يمكن أن يصوم ماذا يفعل نقول عليك الفطر ثم تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار الاطعام قال العلماء وجبة مشبعة ولذلك انس بن مالك رضي الله عنه وهو من المعمرين من الصحابة قيل أن عمره مئة سنة أو أكثر لما كبر سنه رضي الله عنه كان يطعم ثلاثين مسكين يجمع ثلاثين مسكين يجمعهم ويطعمهم وجبة مشبعة إذا استطاع الإنسان يجمع ثلاثين في يوم واحد أو عشرة في ثلاث أيام أو أول رمضان آخر رمضان ليس هناك فرق يفعل إن ما استطاع اللجان الخيريه والله الحمد اليوم يدفع لها قيمة هذا الكفار ويقول هذه كفاره الصيام واللجنة تقوم نيابة عنك فهي وكيل لي لهذا الأطعمة